الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت علي أركبوا فيها بسم الله مجلها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجريبا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 انا كما ليس لي به عل والا تذلني وترحمني اكون من الخاسرين قيل يا الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت علي Yeah. ان ربي على كل استعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن رب قريب مجيب اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ضعوها تأكل في أرض ولا تمسوها بسوء. رحمة منا برحمه منا ومن خز يومئذ إن ربكم هو القوي العزيز وأخذ الذين ضلوا صيحة فأصبحوا, فأصبحوا في ديارهم منهم خيفا قالوا لا تخف إنا أرصنا إلى قوم روط طائمة فضحكت فضحكت فبشرناها بإسحاب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وير نغضب عليهم ولغ يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإن المغضوب عليهم ولا الضالين آه. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لعلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأى فجعله بثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى فذكر النفعات الذكران سيتذكر من يخشى ويتجنبها لشقاء الذي يصونها الذي يصونها الكبران ثم لا يموت فيها ولا يحيا فلحم وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف نولا صحف إبراهيم وموسى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Oh, ومن شر نفا فِي في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل بِرَبِّ برب الناس ملك الناس النَّاسِ الناس من شر المسواس الخناس So is so fierce on the